أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لامرأ تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشكر الذين آمنوا أن لَهُمْ قَضَى مَصِيدُ إِنَّ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ والسماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه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 وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خَلَقَ الله ذلك إلا بالحق YUFASSILU AL-AYATI LIQAUMIN YA'LAMUN INNA FIKHTILAFIL-LAYLI WAN-NAHARI WA MAA KHALAQA ALLAHU FIS-SAMAWATI wal يتقون